أجرس الصوت البعيد اللي ينادي من صداه جبالي نجد ترد زيها حرك الهاجوس في دخل في وادي كان بهي جر اللحون السامرية هاجس نصور لينزول لي البوادي بل فياض لي وسط نجد العذية أشتبك زهر النبات بكل وادي لبست الأرض الثياب السندسية ما وطه جموس وجوب جدادي ما تشوف ألا الفرود الأولية لو قفاً متناظرات بفرادي كأنها الشيخ تشاور في قضية عينات الفرت في وسط البلادي فرت يا طويل المسافه البعاد قديم الوقت جت له قابليه دق السل في السله سيوف حداد قدحت ورى السنان نار الضيه تق الفارس جايب علم وكادي لا طوا بعد السهال جرهديه والبيوت مشيدات بالحمدي كان ما جلس برفافها خطوة الربادي ما ترك وسطها روع الوشية في مجالس ما يجي فيها انتقادي لس والف ذوق بعلوم النقية يمدحون أهل النقاة وأهل المبادي كاسبين الطيب ويدهم ندية بالسنين الحاضره والمبادي تبينه في وقت الحميه تم قولي والمعاني بصيادي دون صيد ما نشيل البندقيه تم قولي والمعاني بصيادي دون صيد ما نشيل البندقيه دون صيد ما نشيل البندقيه